ما حكم صناعة من فضة السجائر وجزاكم الله خيرا اعلم ان الوسائل لها حكم المقاصد فوسيبة المقصود تابعة للمقصود وكلهما مقصود فالتدخين منهي عنه قصد غاية لضرره بالبدن وكل توابعه مقصود قصد وسائل وعليه النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه أو أعان عليه لذلك وضع الفقهاء قاعدة كل ما أدى إلى حرام فحرام لا يجوز التعاون عليه لقوله تعالى وتعاون على الجنة والتقوى ولا تعاون على اسم العدوان